Allahu Akbar. Alhamdulillah Rabbil 'Alamin, Al-Rahman Al-Rahim, Malik Yümd İyâke na'budu ve iyâke nasta'in İhdina assiratı al-mustakim Siratı al-lazine an'amta alayhim Ghyiril mağduubi فَإِنَّ لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ وَاللَّهُ أَرْكَسَهُم بِمَا كَسَبُوا أَتُرِيدُونَ أَن تَهْدُوا مَن أَضَلَّ اللَّهُ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلَ وَإِنْ لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرَ فَتَكُونُونَ سَوَاءً فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم وقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا İlla ladin yâsilon ila qoâmın bîn kum ve bîn hüm ithaḳ ojâ akum ojâ akum pâsırât cûdor hüm, ayi yuqâtilukum ve yuqâtilukoâm hüm, فإن اعتذلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم وألقوا إليكم السلام فما جعل الله لكم عليهم سبيل ستجدون آخرين يريدون أن يؤمنوكم ويؤمن قومهم ويؤمن قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركس فيها فإن لم يعتزلوكم يلقوا إليكم السلام ويكفوا ويكفوا أيديهم فخذوهم وقتلوهم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 فَتَحْريرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَن يُصَدِّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٌّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَهُوَ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْريرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وإذا كان من قوم بينكم وبينهم فاق فدية مسلمة فدية مسلمة إلى إلى أهله وتحرر رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما ومن يقُتُ المؤمنا متعمدا فجزاءه جهنم فجزاءه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعدلا وَعَدَ له عَذَابًا عَظِيمًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَبَيَّنُوا فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرا كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبير إن الله كان بما تعملون خبيرا لا yestawil qa'idun مِنَ al-mu'minin, gairul al-ḍarar ve al-mujahidun. Wal-mujahidun fi sabilillahi, ba'malihim ve فَ ال mucadin ب emvali veف عَ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 ان الذين توفاهم الملائكه ظالمي انفسهم قالوا قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في الارض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 İlla Müslüman مِنَ min arrijal ve nisaî لَا wildan. Ve وَلَا la وَلَا hilete, ve la yhetdun, ve la yhetdun semila. Faülaik asallahu الله أكبر. سمع الله لمن حمدا. الله أكبر. الله أكبر.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 وما يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراة من كثيرة واسعة، وما يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراة من كثيرة الله يجد في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 وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ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 وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَالْتَقُمْ فَالْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَالْيَأْخُذُ وَالْيَأْخُذُ أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ وَلْتَأْتِ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَيَأْخُذُوا حِذْرَكُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً واحدة وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِنْ نَّطْرٍ أو كنتم مرضى أو تضعوا أسلحتكم واخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإِذْ تَمَأْنَاهُمْ فَأَقِيمُ الصَّلَاةُ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا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 لتحكم بين الناس بما بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما ولا تجادل عن الذين يخطئون انفسهم إن الله لا يحب من كان قووانا اثيما يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهم وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يَبِيتُونَ مَا لَا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ وكان الله بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا هَأَ أنْتُم هؤلاء جاتلتم عنهم جادلتم عنهم في الحياه الدنيا فمن يجادل فمن يجادل الله عنهم يوم القيامه ام من يكون ام من يكون عليهم وكيلا ومن يعمل سوءا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 ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة لهم الطائفة منهم أن يضلوك أي يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيماً الله أكبر.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 السلام عليكم ورحمة الله سلام عليكم ورحمة الله